والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادات فجلدهم ثمانين جلدة فجلدهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ